صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كل نفس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 لا في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشتروا، ومن الذين أشركوا أذى كثيرا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 فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسب أن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون, ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لايات لولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك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 نا سمعنا منادي ينادي للإيمان ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا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 فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وقال وقتلوا وقال وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا ولا أدخل إنهم جنات تجري من تحتها الأنهاض ثوابا من عند الله ثوابا من عند الله والله عزده حسن الثواب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 الذين يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليكم وَمَا أنزل اليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا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 وصابر ورابط واتقوا الله لعلكم تفلحون